الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم رحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قرو طلقات التي هن من ذوات الأقراء من ذوات الحيض يعني ليست صغيرة لم تبلغ وليست كبيرة بلغت سن اليأس فهذه إن لم تكن حاملا فإن عدتها ثلاثة قرؤ فذوات القرو يخرج منهن ثلاثة أصناف صغيرة وآيسة وحامل فهنا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ يعني هذا أمر جاء بصيغة الخبر يتربصن يعني عليهن أن يتربصن يجب أن يتربصن فالصيغة صيغة خبر ولكن المعنى الأمر المعنى الأمر سيأتي ما فيه إن شاء الله يتربصنا يعني في مدة العدة فلا يتزوجنا ثلاثة قرو والقر لفظ مشترك بين معنيين متضادين الأول وهو الحيب وهذا الذي عليه الجمهور من السلف من بعدهم ثلاثة قرو أستدلون على هذا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة انظري أيام أقرائك يعني أيام هو والقول الآخر قال به جماعة من الصحابة فمن بعدهم وهو أن القر بمعنى الطهر يتربص ثلاثة أطهر ويستدلون على ذلك في جملة ما يستدلون به وهي لغة لبعض العرب يستدلون بتأنيث العدد ثلاثة قرو قالوا فالطهر مذكر وإذا كان المعدود مذكرا فإنه يؤنس العدد ثلاثة قروه ثلاثة رجال ثلاثة كتب وإذا كان المعدود مؤنثا فإن العدد يذكر ثلاثة نسوة ثلاثة ساعات فقالوا الحيضه مؤنثه، والطهر مذكر فلو كان المقصود الحيضات لقال ثلاثة قروه لأن المعدود مؤنثا ولكنه قال ثلاثة يعني أطهار الطهر مذكر لكن الأولين قالوا روعي اللفظ فان لفظ قر مذكر لفظ قر مذكر على كل حال مسألة فيها خلاف مشهور يترتب عليه اختلاف في المده والعده فمن قال ثلاثة اطهار فتحتسب الطهر الذي طلقت فيه ثم بعد ذلك تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإذا رأت الدم يعني نهاية الحيضة نهاية الطهر الثالث تكون عدتها قد انقضت ومن قال بأن ذلك ثلاث حيضات قالوا هي تطلق في طهر لم تجامع فيه ثم يأتي بعده حيض هذا الأول ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فإذا طهرت من الحيض الثالث إذا طهرت من الحيض الثالث تكون العدة قد انتهت فهذا أطول من الأول من الأطهار ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن هذه العدة بالنسبة للمطلقة لحكم من هذه الحكم أن ذلك يعني استبراء استبراء الرحم أن الرحم ليس فيه حمل من أجل أن تتزوج بعده فيستبرأ الرحم بهذه المده المطلقة الرجعية يراد هذا المعنى وزيادة وهي أن تبقى عند الرجل هذه المدة في بيته لا يجوز أن تخرج واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان بفاحشة بفاحشه مبينة فلغة وداها لهلها هذه لغه مرفوضة شرعا للأسف صار يعبر عن الطلاق بمثل هذا وداها لهلها لا يجوز أن يوديها لهلها كما يقولون بل يجب أن تبقى عنده في بيته فحينما تبقى عنده هذه المدة ثلاثة قروء في الطلاق الرجعي تتزين له وتنام في راشه ولا تخرج بسوق ولا لغير سوق إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها فيها ففي هذه الحال يكون ذلك أدعى للرجوع فإن كان ذلك الطلاق لغضب عارض أو نحو ذلك فإن الرجل لا يصبر عن امرأته عادة هذه المدة ثلاثة قروه عند في البيت لا يجامعها تحيظ ثم تطور ثم تحيظ ثم تطور ثلاث مرات وهي عند لا يقرب امرأته أذى بعيد إلا إذا كانت نفسه قد طابت منها تماما ولديه قناعة كاملة أن هذه الورأة لا تصح له فليست المسألة مسألة غضب عابر فالغضب يزول في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ثم لا يصبر عن امرأته فهذا من الحكم في العدة لكن التي لا تعتد هي التي طلقت قبل الدخول هذه لا تعتد بمجرد ما يطلق تبين منه ولا يحل لهن يعني يحرم أن يكتم ما خلق الله في أرحمهم يعني سواء كان الحمل من أجل أن تقصر المدة مدة العدة لأنها إذا كانت حامل في الشهر الأول مثلا فستجلس تسعة أشهر إلى أن تضع الحمل فالعدة طويلة فلربما تكتم المرأة هذا تريد أن تفارق الرجل فهذا لا يجوز أن تكتم ما خلق الله في رحمها وكذلك قد تدعي أنها حاضت وطهرت وتكتم الحيض الذي خلقه الله في رحمها يعني من أجل أن تنهي عليه تفوت الفرصة لالا يراجع فتدعي أنها قد طهرت إذا قلنا بأن القروء هي الحيضات لتفوت عليه الرجع. وإذا قلنا بأن القرو هي الأطهار فتدعي أنها قد حاضت يعني انتهت العدة ذهب الطهر الأخي فهذا لا يجوز أن ما خلق الله في أرحامهن ألاحظ تنية الرقابة لأن هذه مسألة تتعلق بالذمة والأمانة لا يطلع عليها أحد فقال الله تبارك وتعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل لهن ذلك فتراقب ربها في هذا ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا أصلحا البعولة يعني الأزواج أحق بالمراجعة في العدة ليس لها أن تمتنع وليس لها خيار في هذه القضية غاية ما هنالك أنه في العده يقول راجعتك أو يقول راجعت فلانة أو راجعت امراتي أو يجامع أو يقبل أو يباشر بنية الرجعة عند الجمهور وليس لها خيار في هذه القضية ليس لها فيها قرار انها تقبل أو ترفض لكن اختلفوا في الإشهاد لا شك أنه يستحب استحبابا مؤكدا لكن هل يجب أو لا يجب هذا موضع خلاف لكن هذه الرجعة ايضا وبعلتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح بهذا القيد يعني لا يراجع من أجل المضاره يطول عليها مدة الأذى والإقامة معه ويحرمها من التزوج بغيره مثلا فإذا أوشكت الهدة أن تنتهي قال راجعتك ثم بعد ذلك يطلق ثم تستأنث عدة جديدة فإذا بقي عليها يوم واحد قال لها قد راجعتك دخلت امرأة النار في هره حبستها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها فلا يجوز له أن يراجع من أجل المضاره ان يقصد الضرر لكن ان أراد الإصلاح في العشرة أن يعاشر بالمعروف وأن يرأض الصدع فهو أحق بذلك ألاحظ هذه التوجيهات الربانية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لها مثل الذي عليها هو يطلب منها أن تتجمل له وأن يستمتع بها يطالبها بحقوقه فكذلك لها من الحقوق مثل الذي عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الهدايات المستخرجة من هذه الآية فلا يطالب الرجل بحقوقه فحسب بل هي أيضا لها حقوق يجب أن يؤديها لها وكذلك أيضا الرجال لهم على النساء درجة وهذه الدرجة منزلة زائدة بما جعل الله عز وجل الرجل من القوامة فهو سيدها والطلاق بيده فهو صاحب القرار والمبادرة وكذلك أيضا ألا يستوفي حقه وحظه منها كما سيأتي تفضل بالتغاضي والإعراض والتغافل ونحو ذلك والله تبارك وتعالى عزيز حكيم عزيز له العزة القاهرة والحكمة البالغة يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في مواقعها سيأتي الكلام على هذا في الهدايات الطلاق هنا والمطلقات يتربصنا يقول الإمام أحمد رحمه الله تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعي إذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد كل طلاق في القرآن فهو الرجعي ومثل هذا يسمونه في العلوم المتعلقة في القرآن الكليات كل كذا في القرآن فهو كذا قال الكليات والمطلقات يتربصن لاحظ أنه جاء بهذا الأمر صيغه الخبر يتربصن وهو أمر امر لهن بالتربص لكن حينما يأتي بصيغة الخبر يكون هذا آكد كان هذا الأمر قد فرغ منه وأقر ولا مراجعة فيه وليس لأحد أن يستدرك او ينتظر غير ذلك فهذا أمر محسوم عليها أن تتربص هذه المدة فكأنهن يعني على المكلف أن يتلقى ذلك بالمبادرة والمسارعة ولا يتردد فهو يخبر عنه كأنه شيء واقع موجود مثل ما نقول في الدعاء رحمك الله هذا خبر والمقصود به السؤال والدعاء لك بالرحمة غفر الله لك نقصد به الدعاء لكنه جاء به لصيغة الخبر فقة بالاستجابة تأن ما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها وهنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن قدم المطلقات على ما يتعلق بهن من الحكم والتربص وذلك فيه من التأكيد ما لا يخفى لأن الحكم يتعلق بالمطلقات وهي المقصودة من قام بها هذا الوصف ولاحظ التعبير بقوله يتربصنا, يتربصنا يعني كأن المرأة ينازعها شيء يدفعها شيء يحثها على أن تنهي علاقتها بهذا الزوج الذي طلقها بأقصر مده فعبر بالتربص هنا الذي يحتاج إلى شيء من تثبيت النفس وقهرها من أجل أن تستقر هذه المده غير متطلعة للأزواج قد تعجبون من هذا في مثل هذا الوقت للأسف الذي صارت المرأة إذا طلقت تبقى لا يكاد يتقدم لها أحد إلا لربما من لا ترغب فيهم كمن يكون من ذوي الزوجات أو كبار السن أو نحو ذلك هذا هو الغالب لكن عند العرب الأولين كانوا ينظرون إلى صفة المرأة بصرف النظر عن كونها مطلقة أو غير مطلقة ما هي المواصفات؟ ولذلك في المتوفى عنها زوجها نهى الله تبارك وتعالى عن التصريح لها بالخطبة والمواعدة لكنه رخص أن يقول قولا معروفا التعريض كان يقول أنا أبحث عن مرأة هذه الأيام مثلك يرغب فيه الرجال أنحو ذلك من باب التلميح لكن لا يوعده ويقول انتبه لماذا الذي يقرأ مثل هذه الآية يتعجب هل يتسابق الرجال على المرأة المتوفة عنها؟ الجواب نعم كانوا يتسابقون بمجرد ما تنتهي من العدة يتقدم لها الخطاب يقدم لها مجموعة من الناس وعند ذلك تتخير منهم وهذا لا زال موجودا في بعض البيئات إلى اليوم أعتقد أن ذلك لم يزل في مثل بلاد موريتانيا إن كانت الحال لم تتغير على ما هيتو. هم ينظرون إلى مواصفات المرأة ولا ينظرون إلى كون المرأة مطلقة أو ليست مطلقة فهنا قال يتربصنا قال لها تربصي بنفسك يعني انتظري لا تعجلي كذلك يؤخذ من هذه الآية ما على المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن يذكر بمراقبة الله ويخوف من عذابه إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر فلتكتم ما خلق الله في رحمها إن كانت تؤمن بالله ما أحد يعلم أنها طهرت أو أنها حامل أو غير حامل وإنما ذلك بينها وبين الله فقد تقول إنها طهرت من الحيض لتفوت الفرصة على هذا في الزوج وتفاجئ الزوج بذلك بل قد تدعي أنها حاضت وطهرت إلى آخره ثلاثا في شهر واحد لكن هذه للفقهاء فيها كلام إن لم يكن لها أن ادعت هذا ولم يكن عادة لها ينظر في أخواتها ومن حولها قريباتها هل هن كذلك يعني يحضن في شهر ثلاثا أو لا فقد تدعي هذا في شهر واحد أن جاءها الحيض ثلاث مرات فمثل هذا بينها وبين الله فهذه أمانة وهذه الشريعة فيها أمانات وفيها شعائر وإن كان الكل أمانة لكن الفقهاء يقسمون هذا التقسيم. فالامانه مثل الطهارة، الغسل من الجنابة، الصوم، مثل هذه القضية التي ذكرنا. هذه امانات. لا أحد يعلم أنه مفطر أو صائم. ولا أحد يعلم أنه اغتسل من الجنابة أو تطهر من الحدث أو لا. والشعائر مثل الأذان، تكبير في العياد، التلبية، إعفاء اللحية. أنحن ذلك من الأمور الظاهرة. صلاة الجماعة. هذا كله من الشعائر. ولاهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولالرجال عليهن ترجح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن أحب أن تزيّن لمرأتي كما أحب أن تتزيّن لي لأن الله يقول ولاهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فبن عباس رضي الله عنهما جعل هذا مما يدخل فيه قضية الزينة. ولاهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والواقع أنه لا يكون بالزينة فقط بل سائر الحقوق. من المعاشرة بالمعروف والاستمتاع ونحو ذلك من أداء كل طرف للطرف الآخر حقوقه من غير مطل ولا تكدير ولا تنغيص لهن مثل الذي عليهن بالمعروف كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية حينما أضاف ذلك إلى المعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف معروف يعني العرف يختلف من بلد إلى بلد القرية والمدينة والزمان المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير المعروف في هذا العصر المعروف في البادية غير المعروف في الحامرة لو جاء هنا في هذا العصر في بلد مثل هذا وقال أنا أريد أن أسكن هذه المرأة كما يسكن أبي وجدي أبوه وجده في البادية ووضع لها بيت شعر في البلد شاف أرض فضاء وضع بيت شعر وقال يا الله اجلسي في هذا كلام غير صحيح لو أراد أن يطعمها كما يطعم الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمضي الهلال والهلال والهلال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقف نار إنما طعامهم الأسودان تمر والماء وقال لا لكي أسوح في هذا العصر الوضع يختلف لو أراد أن تسكن هنا في هذا البلد في بيت من لبن والسقف من جريد وقال الذي يسع أو وسع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسعك الوقت غير الوقت فهذه القضايا أحال الله عز وجل فيها إلى المعروف فهو غير مقدر اللي كان قبل مئة سنة غير اللي الآن اللي في البلد الفلاني غير اللي في هذا البلد اللي في القرية ليس كالمدينة اللي في الصحراء ليس ك وهكذا فيعاشر بالمعروف ولها من السكنة بالمعروف والنفقه بالمعروف وما إلى ذلك طعام والشراب فيرجعوا في ذلك إلى العرف يرجع فيه إلى العرف العرف الغالب كذلك أيضا لاحظ لما قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال وللرجال عليهن درجة لألا يظن أنه يستوي الرجل المرأة في كل الحقوق والواجبات؟ لا الرجل له درجة ما هذه الدرجة التي فضل بها الرجل يدخل فيها التفضيل الوهبي تفضيل الوهبي مثل ماذا أن الله عز وجل جعل عقل الرجل ليس كعقل المرأة وجعل له الطلاق صعله بيده وجعله من القوة البدنية ما ليس للمرأة بدن الرجل غير بدن المرأة وجعله من القدرة على اتخاذ القرار والمضي فيه أنحو ذلك ما ليس للمرأة وهناك تفضيل كسبي الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالنفقه. فالذي ينفقه السيد فلا يصح أن الرجل يطلب من المرأة أن تنفق عليه فالقوامة تقوم على أصلين هذا التفضيل الوهبي والتفضيل الكسبي بما أنفقوا من أموالهم فهذه ينبغي أن تعتبر وللرجال عليهن درجة فهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء والمرأة خلقت من ضلع كما هو معروف ومن ثم فإنها لا تخرج عن طاعته بالمعروف لكن هذه الدرجة وهذا التفضيل يراعى فيه حسن الرعاية وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنظر إلى فهم السلف رضي الله عنه قال ما أحب أن أستوفي حقي منها ما استوفى كريم قط ما أحب أن أستوفي حقي منها يعني يرى أن الدرجة هي التفضل بالإغضاء والتسمح والإعراض والتغافل أن لا يستنظف حقه كله ليست العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة مفاصلة في الحقوق هي تريد كل حقوقها إلى آخر حد وهو يريد حقوقه إلى آخر حد لا العلاقة أكبر من هذا هو يتنازل عن بعض حقوقه تتنازل عن بعض هي يلتأم الشمل أما أن الرجل لا يفوت شيئا فهذا غير صحيح فهذا هو التفضيل عند ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك أيضا جاء عن الحسن البصري رحمه الله نحو هذا مستوفى كريم قط فالكريم يتسمح والشيخ محمود شاكر رحمه الله لما علق على ابن جرير على أثر ابن عباس هذا علق تعليقا أبدع فيه وأطال يحسن مراجعته فالتكرم والتفضل لكن لاحظوا هذا التعقيب والله عزيز حكيم لما جعل للرجال هذه المرتبة وهذه الدرجة من السيادة والقوامة ونحو ذلك ذكرهم أن لا في بالعسف والقهر وابتزاز المرأة ونحو ذلك قال والله عزيز حكيم فيد الله فوق الجميع فإذا كان له القوامة فيد الله فوقه فليعلم أن الله عزيز لا يجوز له أن يستغل هذه القوامة الدرجة في التلاعب بالمرأة وتضيع حقوقها والقهر لها والله تعالى أعلم صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة أكل لكم وسؤالنا. سؤال يقول حق الرجل فقط هل هو الاستمتاع أما الخدمة فليس له ذلك قال بأن ذلك من المعاشرة بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف فالمأمور به هو المعاشرة من المعاشرة معروف أن تخدم المرأة زوجها وهكذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها شكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من المشقة وقد أثر الرحة في كفيها وسالته خادما عليه الصلاة والسلام وكذلك امرأة الزبير كانت إلى لأرضه وتحمل النوى على رأسها وتطعم وتعلف فرسه ونحو ذلك وما قالت هذا ليس من عملي فهذا من المعاشرة بالمعروف طيب السلام عليكم.